وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نَحْنُ مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قِيلَ لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم